بك أستجير بك أستجير بك أستجير وَمَن يُجِيرُ سِوَاكَ فَأَجِرْ ضَعِيمٍ فَنْ يَحْتَمِي بِخِمَاكَ بِكَ أَسْتَجِيرُ وَمَن يُجِيرُ سِوَاكَ فَأَجِرْ ضَعِيمٍ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 ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواكا أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنيا يغرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لن يكون أمينا بك ريم عفوك ما غوى وعصاك بك أستجهر ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجهر ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك يا مودرك الابصار والابصار لا تدري له ولكنني ادراك اتراك عين والعيون لها مدى ما تجاوزته ولا مدى لمداتها إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراك أتراك عين والعيون لها مدا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 بك أستدير ومن يدير سواكك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك يا منبت الأزهار عاطرة الشذا هذا الشذا الفواح نفح شذاك يا مرسل الأطيار تصدح في صدحاتها تسبيحة لعلاك يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك يا منبت الأزهار عاطرة الشباب هذا الشبى الفواح نفح شدك. يا مرسل الاطيار تصبح في الربا صبحاتها تسبيحة لعلاك يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستدير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك ربابها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواكا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 رباه ها أنا ذا خلست من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة ولهواها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك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 وبدأت بالقلب البصير أراك ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوى قبل أن أهواك أنا كنت يا ربي أسير بشاوات رانت على قلبي فطل سماكا واليوم يا ربي مسحت بشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك بك أستجير ومن يجير سواك أأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفاً يحتمي بحماكاً يا غافر الذنب العظيم وقابيلاً للتوب قلب تائب ناجاكاً أترده وترد صادق توبتي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 يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراكا يا غافر الذنب العظيم وقابيلا للتوب قلب تائب ناجاكا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 فأجر ضعيف لن يحمي بحماك بك أستدير وما يجير سوىك فأجر ضعيف لن يحمي بحماك فأجر ضعيف لن